ط و ي ل ا ل ع م ر ط و ي ل ا ل ع م ر وشيعني ي عيش بدني ت ي ت ع ب ا ن ط و ي ل ا ل ع م ر وشيعني أ غ ل ح ا ل ش بلا ع ن و ا ن بلا رات بلا حافي ترى و الله أ ن ا إ ن س ا ن ط و ي ل ا ل ع م ر ط و ي ل ا ل ع م ر شفشف كيك أ ك ل أ ر ض ي لجل أ ر ض ك و إ ذ ا بشكي من يسمى لانه يسمعك يا ح بنيلك والله انك ت ع ر ف ت ق ل د هم ما شاء الله عليك ها ها ن ي بسم ا ل ل ها علي توفي ب د ي ة ش ب ا ب ي م ا دخلت ا ل م ي ا ها ل ها ل ها ل ها ل ها ل ها ها ها ل ح ط ها د ا م ي أ ح ب م س ي عليكم بالخير ي ا ح ب ن ي لكم بتويتها ا ل ص و ت ي ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن ا طلبت منكم تعطوني مواضيع أ ت ك ل م عنها في ت و ي ت ه ولكن ل ل أ س ف أ غ ل ب ك م مثيرين ل ل ف ت ن ة وضد م ص ل ح ة هذا البلد يقولولي ن اتكلم على ا ل ص ح ة والسكان إ و س ا ه ر والعاطلين أ ن ا أ ص د ق ا ي ل ا م ر ا والمسؤولين ولا م ر ة واحد منهم صادح ساهر ولا فيهم احد عاطل و ب ا ل ن س ب ة ل ل إ س ك ا ن كل واحد عنده خمس سكسور و أ ك ث ر و ا ل ص ح ة على طول يسافرون مجانا إ ذ ا صار فيهم شي ء لا سمح الله و ع ل ى حساب ا ل د و ل ة لكن انتم الله يهديكم د ا ئ م تحولون ا تثيرون الفتن عشان كذا ياحبنيلكم ما راح ي ل ب ي ولا طلب من طلباتكم لكن أ ح ب ب س ت غ ل ه ا ل ف ر ص ة وهني ا ل أ م ا ل ع ر ب ي ة و ا ل إ س ل ا م ي ة بخطاب صديقي عبادي ي ا ح ب ن ي ل ه واعجبني اكثر شي بخطابه انه ك ا ل ع ا د ة شامل وملم بالوضع العام كعادته يحبني له خ ا ص ة لما و ص ف ك م وقال انه ما يسوى شي بدونكم وانكم ما عندكم حقد ولا بغض ولا فلسفات ولا حتى فلوس ي <تصفيق> ا ح ب ن ي ل ه لكم عالعموم مابي اطول عليكم لاني ماني بخطيب على قوله عبودي واتمنى تعذروني وتسامحوني ياحبنيلكم لاني ودي اسويلكم ف ل و واحد واحد لكن اصبعي ي <تصفيق> و ج ع ن ي ياحبنيلكم حباه اقول يا سكرتيري بالله ارجع ق ل د ل ي ذولي ا ل ل قبل شوي تعرفلهم ياحبنيلك <تصفيق> طويل الامر طويل ا ل ع م ر شف ساهر الباقي راتبي ق ل و أ ن ت م ما يصيدوكم ولو ب ا ل س ر ع ة هالجاهر ترى صوتي غدا مبحوح وجسمي ا د خ ن ت ف جروح دخيلك شوفلي صرفه ولا تقول ا ل ب ط ا ن ة ر و ح طويل العمر طويل العمر حس في تغربنا براضين تروح فلوسي الغير ولا شي منها يجين ي طويل العمر طويل العمر لا السجن لا خلاص بسكت هاهاها يا حبي ليلكم